بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة, اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وإن يروا آية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 يوم يدعوا إلى شيء نكر. يوم يدعوا إلى شيء نكر. أشأ أن أبصرهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشت أشأ أن أبصرهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد. منتشت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 قبلهم قول نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر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 وَرَقِيَ السَّمَنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ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 كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا عنه. فيه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد غردوه أو ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرتا عذاب مستقر ولقد صبحهم